ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من ذقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم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 نحن قد علنا بينكم الموت وما نحن بمبسقين على أن نبدل أمثالكم ونُشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأت الأولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المذل لان نحن المنزلون لو نشاء اجلناه اجاجا فلولا تشكر اثر ايتم النار التي ترون اانتم ان شئتم شجره نحن المنشئون